تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ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 فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَهَدًا مِنَ الْعَالَمِ فاستجاب الله دعاء عيسى وقال إني منزل هذه الماعدة التي طلبتم إنزالها عليكم فمن جفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه احدا لأنه شاهد الآية لأنه شاهد الآية الباهرة فكان كفره كفر عينات، وحقق الله لهم وعده، فأنزلها عليهم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أن قلت للناس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 مخاطبا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله فأجاب عيسى منزها من ربه لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق وان قدر أني قلت ذلك فقد علمته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 وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ان تعذبهم يا رب فانهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وان تمن على من امن منهم بالمغفره فلا مانع لك من ذلك فانت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله وحده ملك السماوات والأرض فهو خالقهما هو مدبر أمرهما وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء من فوائد الآيات توعد الله تعالى كل من أصر على كفره وعانده بعد قيام الحجة الواضحة عليه تبرئه المسيح من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبيه أو للهي أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل فكيف بمن دونهم درجة؟ علوم منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة تمت هذه الصحيفة ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا هذا المجلس مجلس رحمة بين يديه يوم القيامة أما موعظه هذا اليوم فأقول لك أخي الكريم تعلم ما يحبه الله لتعمل به وما يبغضه الله عليك أن تعرفه لتتجنبه فلا يصلح لك أن تحب ما لا يحبه الله بل احرص أن تكون في كل أمورك على ما يحبه الله قال بشر بن السري ليس من أعلام المحب ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك فالإنسان عليه أن ينقي قلبه مما لا يحبه الله فاحذر أخي الكريم أن تحب ما لا يحبه الله فاجعل حبك لله وبغضك لله وتوجهك في جميع حياتك لله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته